ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَارْضِهِمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله ولو انهم يظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفر الله فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون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 ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا خيرا لهم واشد تثبيتا وإذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله, الذين أنعم الله عليهم الله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 كأن لم تكن بينكم وبينه كأن لم تكن بينكم وبينه ما ودتي يا ليتني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما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 وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها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 ناس يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب والمتاع قل الدنيا قليل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 وَإِنَّ تُصِبُهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّمِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ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 ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله.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 كلما ردوا إلى الفتنة يركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم, فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا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 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم, فجزاؤه جهنم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 لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير قل الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وكفى بالله حسيبا